6- استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك اختيار النادي لماذا اخترت نادي التمثيل يا سامي؟ لأنني أحب أن آخذ دورا ما في التمثيلية هذا رائع وأنا عد في نادي الرحلات هل أنت عد في نادي المسرحية والتمثيل؟ نعم أنا عضو فيها وما أنشطة نادي الرحلات يا حسن؟ أنشطتها السفر إلى بعض المتاحف والأماكن الأثرية وهل عندكم أنشطة في عرض المسرحيات يا سامي؟ نعم عندنا عرض المسرحيات في شهر كانون الثاني إن شاء الله على فكرة ما هي الأندية الأخرى في المدرسة؟ في المدرسة نادي الفن والثقافة نادي الشعر، نادي الرياضة، نادي الحاسوب وفي شهر كانون الأول ستبدأ أنشطة النوادي بفعالياتها